قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون آئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كره خاسره فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل هلاتيك حديث موسى إذ ناديه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فدعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فألا هلاية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة ولولا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم وحسن فشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطومة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى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 إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو إلا عشية أو ضحيها عبس وتولى